فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يأتيهِمْ أَنبَاءٌ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مَنْ قَرْنًا مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا وأرسلنا السماء عليهم ذراراً وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشانا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليهم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 قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ آئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد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 ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلوبهم أكنة ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا وان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها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 فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما عنه وإنهم وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو تري إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون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 وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارِ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا يَعْقِلُونَ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ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 وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَاتِيَهُمْ بِآيَهِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ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 بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالباساء وضّر الله إلى يتضرعون فلولا إذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون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 فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله ياتيكم به انظر كيف نصدف الآيات يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغته أو جهرة هل يذلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون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 من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يخضي الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين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 وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِالْلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِمَهِرِهِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجْلٌ مُسَمَّى ثُمَّ إلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفضلون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 قُلِ اللَّهُ يُنذِيكُم مِنْهَا وَمِن كُل كَرْبٍ ثُمَّ أَن تُمْتُشِنِكُونَ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عذاباً مِن فَوْقِكُم أَو مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُم أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعَ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 قُل اَنَدعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَ الَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ كَ الَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَاتِنَا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 ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه اللي يرأي كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ إِنِّي إن لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً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 وَهَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونَنِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا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 قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم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 ولو ترئذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم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 ومن النخل موط العاق ونداية وجنات من أعنب والزيتون والرمان وجنات من أعنب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه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 ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عذوا بغير علم كذلك زينا لكل امه عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد ايمانهم لئن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 وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفعدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أن منزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممتدين وتمت كلمات ربك صدقا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 سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكُلوا مما ذُكِرَ رَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ بآياتِهِ مُمْنِينَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ رَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فُصِّلَكُمْ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 ما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمه ان يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما انشاكم من ذريه قوم اخرين إنما توعدون لآتوا وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدير انه لا يفلح الظالمون وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْفِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنًا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 وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاءهم ليرضوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفتنون وقالوا هذه انعام وحرف حجر لا يطعمها الا من شاء بزعمهم وانعام حرم ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون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 والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه.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 وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ أَنَّ الذَّكَرَيْنِ حَرَمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا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 قُلْ لَأَجِدُ لا فِي مَا أُوحِي إلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَعَمٍ يَطْعَمُهُ إلَّا أَيْ يَكُون مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوَحًا إلَّا أَيْ يَكُون مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوَحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقٌ أُهِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِّيَضْطُرَ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّذٍ ذُو فَرْ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنِمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمْ إِلَّا مَا حَمَلَ الظُّهُورُهُمْ أَوِ الْحَوَائِ أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد باسه عن القوم المجرمين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 قل هلٰمَشُ هَذَا أَكُمُ الَّذينَ يَشْهَدونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعَ أَهْوَاءَ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 لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدنوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون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 ثم آتَيْنَا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لِكُلِّ شيء وهدى ورحمة لعلهم بمقام ربهم يؤمنون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 الله وَصَدَّفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصُدُّفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصُدُّفُونَ هَلْ يُنظَرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ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 يرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم